فضيلة الشيخ عطية صقر يتحمس بعض المجددين لأعطاء المرأة حقها في النشاط الاجتماعي ولا يرون بأسا في مجالسة الزوجة لأصدقاء زوجها وخدمتهم فما رأي الدين في ذلك في حديث رواه البخاري وترجم له بقوله باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس وروى عن سهل بن سعد قال لما عرث ابو أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امراته ام اسيد بلت تمرات في تور من حجاره بالليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ما سته له فسقته تتحفه بذلك والتور إناء يشرب فيه وقد يتوضأ منه ومعنى ما سته خلاصته بالماء يقول العلماء هذه الحادثة إما أن تكون قد وقعت قبل فرض الحجاب أو بعد فرض الحجاب فإن كانت قبل فرضه فلا يصح أن يستذل بها على ما يدعيه بعض المتحمسين لتحرر المرأة واندماجها في المجتمع وإن وقعت بعد فرض الحجاب وهو لم يفرض إلا بعد الهجره بثلاث سنوات أو أربع أو خمس فهل جاء في الحديث أن أم أسيد كانت كاشفة لما أمر الله بستره تسلم وتصافح المدعوين وتشاركهم الحديث وما يتبعه إن من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرها على ذلك مطلقا إلى حدث. ومن هنا تكون أم أسيد قد التزمت الحجاب الذي فرضه الله ونقول إن خدمة المرأة للرجال في حدود الحشمة الشرعية بكل مقوماتها القولية والفعليه بل إن مشاركتها لهم في تناول الطعام غير ممنوع وجاء في موطئ الإمام مالك رضي الله عنه أن المرأة يباح لها أن تأكل مع الرجال ويقول ابن القطان بناء على هذا فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا إن مثل هذه الأقوال لا يجوز أبدا أن تتخذ منطلقا للإباحة للمرأة أن تجالس أصدقاء الزوج على النحو المعروف الآن ولا بد لأي نص أو رأي ديني أن يؤخذ مع النصوص والآراء الأخرى التي توضحه بالأساليب المعروفة منعا لسوء الاستغلال وعدم الاندفاع في تيار التقليد العصري الذي يخلق مشكلات واخطارا يعرفها الجميع والله اعلم